هناك مساله فيما يتعلق بالواجب هل الواجب والفرض على حد سواء ام بينهما فرض نعم الجمهور على أنه لا فرض الجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب فالفرض والواجب من حيث التعريف واحد ما يستحق في فعله الثواب نعم ويستحق في ترك العقاب نعم ليس في تركه امتثالا لكن امتثالا في الفعل هو التخديم يستحق في ترك العقاب ويستحق في فعله الثواب امتزالا أما الترك إذا كان امتثالا فالعقوبه تشتد إذا كان امتزالا لأن هذا من باب العناد ولكن الامتثال انما هو قيد لإيش للفعل لا للترك كلمة امتثال قيد للفعل لا للترك وأما الاحناف فهم يفرقون بين الواجب والفرق والتفريق هذا يتمثل يقولون الواجب او الفرق هو ما ثبت بالدليل القطعي كعلمنا بالاحكام الخمس بالصلوات بالصلوات الخمس هذه معروفه بايش معروفه بالدليل القطعي بالتواتر واما الواجب فهو ما عرف بالدليل الظني مثاله مثلا العمره على القول بوجوبها في العمر مرة على الإنسان هل هو قول الجمهور هل هو قول الجميع؟ نعم ليس قول الجميع وإنما قول بعض أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة لكن الصروات الخمس بالاتفاق أنها مفروضة فكان هذا دليل قطعي دليلاً قطعياً وكان هذا دليلا ظنيا يفرقون أيضا بين الواجب والفرض يقولون الفرض مثل الأركان في الصلاة من ترك الرفض في الصلاة متعمدا أو ساهيا هل تصح الصلاة؟ من صلى الظهر ثلاث ركعات متعمدا باطلا وناسيا ها؟ تصح ربنا لا تؤاخذنا نسينا او قامل تصح ولا تصح من صلى الظهر ثلاث ركعات ناسيا لا تصح لا تصح طيب قالوا ح والركن هنا بمعنى الفرض اما الواجب اما الواجب مثل ان يترك الانسان نعم التشهد مثلا على القلب وجود نعم او مثلا ترك التشهد الاول الان إذا على اساس الواجب فترك التشهد الاول ان تركه متعمدا صلات باطلة لكن تركه ناسيا نعم فين نؤجر ونسجد سهوا ولو نسيه ولم يسجد فالصلاة صحيحة وهنا اختلف الفرق اختلف الفرق والواجب فالخلاف من هذا الوجه لكن الصواب الصواب انه من حيث الحد والتعريف فإنه لا فرق من حيث الحد والتعريف لا فرق بين الواجب والفرق كما هو قول الجمهور وأما قول الاحناف فهو في بعض المسائل الفرعيه التفريق جاء في بعض المسائل الفرعيه والا ليس كل فرق نعم يختلف عن الواجب ان هناك اشياء هي فرض واجب في نفس الوقت في نفس الوقت طيب ايضا الواجب ينقسم اقسام إلى اقسام هناك واجب يعني الواجب ينقسم باعتبارات هناك واجب باعتبار ذاته ينقسم إلى اقسام باعتبار الذات وهناك واجب ينقسم باعتبار الوقت وهناك واجب ينقسم باعتبار المكلفين بالضباط المخلفين